و عايد الاشواق فينا للبتول واش نساوي حبها جنن هالعقول <تصفيق> عايد فينا للبتول واش نساوي حبها جنن هالعقول عايد الاشواق فينا للبتول <تصفيق> <تصفيق> فاطمه وضعت ما بين المصطفى كل جروح الهادي بلت شفاه فاطمه وضعت ما بين المصطفى كل جروح الهادي بلت شفاه كوكب العف ما لحظ انطفى الكوكب العف ما لحظ انطفى تذهبنوار الشرف والمعرفه تذهبنوار الشرف والمعرفه كوثر القران هي وزهرته قلب باسم ام الحسن كل دقته انت وتر القرانيه وزهرته قلب باسم ام الحسن كل دقته قلبي لجوه حيدر كفوه قلبي وبعد في هجلي قول wajhni sawi hubbha jannan bala aqul ma yidil ashma qifna ni bitjaw wajhni sawi hubbha jannan bala aqul hiya maboha laktafume hiya maboha laktafume hubb hada minou ba'dha fiha shni aqul hada النور يم نورك يا حسن نورا ظلام والسلام من الله يبعث لك سلام النور يم نورك من الله يبعث سلام والهيام بشوقي يشكي من الهيام والهيام بشوقي يشكي فيك يضيع كل معاني الكلام فيك يضيع كل معاني الكلام الندع من طاه ويهن يا للنهال قوم يا سيرت هيك نندد بالجهل وين بعمر طاها وين يا للنهال قوم يا بالجهل فايب سموها حيدر كفوها فايب سموها حيدر كفوها نحبها عمرنا وبعد فيها شو نقول ابهر وبعد فيها شو نقول عيش الاخوان في بلدنا ويحبها جند هل ما يقول وايد يا شمال قفينا حبها جند هل ما يقول هي مضوها عينك فيهم بالين هي من وبعد شي نقول حبها ذا من وبعد شي نقول من الصعب وصف الزيت يا, أكيد يا الصعب الصعب هي صعب اكيت سيده وافكاري للزهره الصعب وصف الزيت يا صعب اكيت سيده وافكاري للزهره عبيد من الصعب وصف الزيت يا صعب اكيت سيده وافكاري للزهره عبيد القصيد ضايع ابيات القصيد بحل قصيده <علي> ضايع ابيات <علي> القصيد اش <أيضيع> <علي> ما اجيب الوصف فيها ما اجيب ما اجي فيها هي ما اجي لما اشوف المهدي ابن الضريح وكل عرش عداها بظهره يطيح لما اشوف المهدي ابن الضريح وكل عرش عداها بظهره يطيح واللي يقصدوها كفوها واللي يقصدوها كفوها حبك بقى مرنه وما عليه هاشني جول حبك بقى مرنه وبعد في هاشني جول وايد الاشواق في قلبي بدو وايش بيساوي حبها جنن هذا الجول وايد الاشواق qamonda vaqtida هذا shu go'l, bu يا رب نكرمها ونطاه المنزله يا فاطمه وهذا الاسم يا هبه لي يا رب نكرمها ونطاه المنزله يا فاطمه وهذا الاسم يا هبه لي يا رب نكرمها ونطاه المنزله بين ابوها هي الصله بين التطهير فيهم نازله عايه التطهير فيهم نازله مصطفى وعالم لحاد الحياه فيهم الباري ووضع سر النجاة المصرفة من لحد الحياة فيهم الباري وضع سر النجاة من يوسف وهاي حي من يوسف وهاي حي دركب وهاي حبها غامرنا وبعد فيها شميقول حبها غامرنا وبعد فيها شميقول عايزي العشرة عكفيني لباتون واش نصحي حبها جداً قول ndi sao ee hubha jenna hila ui gul Iyama buha faayman Iyama buha Iyama buha Iyama buha Hubha za marna uba jenna hila ui gul Hubha za اشواق فين ادي التوزيع والهندسه الصوتية عماد الملة وخالد الحشامي أداء الرادود الحسيني صفاء الصافي اشواق فين ادي بيتول وش نسوي حبها جنن هالعقوه